بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک يا آباد الله السلام علیک يا ابن رسول الله السلام علیک يا ابن الامير المؤمنين هو ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا صار الله ونعم صاره والوتر الموت السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بثناء عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل ونحو يا ابا عبد الله لغاد عظمتي الرزيه وجلت وعظمتي المصيبه بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلات وعظمات مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمتان أسسات أساس الظلم والجاب عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم، وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمتان فتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من غتالكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم و اشیاعهم و اتباعهم و أولیائهم. يا ابا عبدالله، اني سلمون لمن صالمكم و لمن حاربكم. إلى يوم وم والعن الله اول ازياده وعالم مرموم واللعن الله بني من يتا قاطبا الله ابن ولعن الله عمر بن سعداب ولعن الله شمر ولعن الله امت اسرجات و الجماد و أنت وأمي لقد عظمى مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزغني طلب ثارك مع إمام منسور من اهل بيت محمد صلى الله عليه و آله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والاخره يا عبد الله، اني يتقربه الى الله و الى رسوله و الى امير المؤمنين و الى فاطمة و الى الحسن و بموالاته و بالبراهات أسس اساس اساساً دلیک و بنو علیه في ظلمه و عليكم وعلى أشياعكم بارئ شو الله و اليكم من هو وتقربوا الى الله ثم اليكم بموالاتكم وموالاه وليكم وبالبراءة من اعدائكم و الناس دینا لكم الخراب و بالبراءة من اشعارهن و اذبارهن اني سلمون لمن سلام لمن وولي لمن وعلاكم وعدو لمن عدوكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفته أبلي رائكم ورزغني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم سجر في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزبني طلب ساري مع إمام هدى ظاهرين ناطقين بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاببكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبتا ما في الإسلام وفي جميع السماوات والعرض اللهم اجعلني في مقامي هذا بمن تناله منك سلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وهون محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به نيباً أميّا وابن آكلة الأكبر اللعين ابن اللعين على لسانك و لسان نبيه صلى الله عليه و كل موطن وموضي وغف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العان أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية. عليهم من كل لعنه ابدا الابدين وهوا يومن فرحت به آل زياد وعال مروان بقتلهم الخصان صلوات الله علیهم اللهم فضارف عليهم العن منك والعذاب اللهم إني تغرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد و آخرتا بعین لهم علاه اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشيعت وبايعت وتابعت علاه قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا عبا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت تو و بغی ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أشحاب الحسان اللهم خص أنت أول ظالمين باللعن مني وابدا به أولا ثم الثانية والثالثة والرابر اللهم العان يزيد خامسا والعان عبعد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمران وآلا بي سفيان و آل زیاده و آل مروه إلى يوم إلى غیام. اللهم لك الحمد، الحمد حمد الشاكرين لك على مصابه، الحمد لله علا. عظيم رزقي، اللهمرزقني شفاعا الخصال يوم الورود، وثبت لي قدم صبّه عندك مع الخصال، وأصحاب الخصال الذين بذلوا مهجهم. دون الحسين عليه السلام